أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتاح آذانا أصمات وأحكما فيا أيها الباغ استنارات قلبه تجبر كل لوحين وانقد وسلما فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما وفقيد ذا شك قد مات قلبه أو اعتل بالأمراض كروين والعمى وآيات سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما وصحاتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطخ والتصرف والنمى وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فعلما ومعرفة الشوق إليه إنا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 ومؤثير محبوب سوى الله قلبه مريض على من الموت والعمى وأعظام محذور خفى موت قلبه عليه تشغل عن دواه بضد ما وآيات ذاهن القبائح عنده ولولاه اضحى نادما منتألما فجميع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها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 ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما ومنها مراعاة وشح بوقته كما شح ذو المال البخيل مصمما ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح اعمال يكون متمما باخلاص قصد والنصيحات محسنا وتقييده بالاتباع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 وجهلي لعلم ما ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما كغاب خلا من أسده فات وثبت الثعاليب ما كانت تطافي فينا الحما فيا سامع النجوى ويا عالم سألتُك سألتك غفرانا يكونوا معمما فما جروني إلا الطرار رأي تخوفت كون إن توقفت كاتما فأبديت من جراه مزدى بضاعتي وأمنت عفوا من إلهي ومرحما فما خاب عبد يستجير بربه ألحى وأمس طاهر القلب مسلما فصلوا على خير الأنام محمد كذا الآل والأصحاب ما دامت السماء